الله اكبر انه الاسلام دين الحق دين الحب والله الله اكبر الله اكبر الله اكبر انه الاسلام دين الحق دين الحب والله الله اكبر والدين سنن لا انتواء يشيله ورحمة بضاء ورحمة للناس يجمع شملهم ولسريقة بلسم وشفاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر انه الاسلام دين الحق والحب وللا ما الله الله اكبر الله اكبر, أكبر. انه الاسلام دين الحق والحب وللا الله اكبر حياتنا الله اكبر بالاسلام اكبر اكبر الله اكبر الله الله الله اكبر الله اكبر انه الاسلام دين الحق دين الحب ولا الله الله الله يا مسلمون عودة دينكم لا تلأسوا فالعز بالإسلام بالحب نجمع شملنا وشتاتنا فلمت تفرق سادة الأنام الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله كبر الله اكبر انه الاسلام دين الحق دين الحب والله ما الله أكبر الله أكبر, اكبر الله اكبر الله اكبر انه الاسلام دين الحق دين الحب والله الله الله اكبر الله اكبر انه الاسلام دين الحق دين الحق